هي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني اركب يا بني معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي إلى جبلي يعصمني من الماء قال لا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 وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجهدي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح وَإِذْ دَنَوْا حُضْرَهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِن أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعبك أن تكون من الجاهلين